بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها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 فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها